الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وبدأ في شرح الآية التي تليها والتي تبدأ بقوله تعالى أياما معدودات فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن قوله تعالى كتب على الذين من قبلكم التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم كما قال الشعبي وقتاده وقيل التشبيه راجع إلى اصل وجوبه وقيل إنه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام وكذلك كان في النصارى اولا وكان في أول الإسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وفي قوله تعالى اياما معدودات صدق الله العظيم قال الإمام هي شهر رمضان فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وفيه ست عشرة مسألة الأولى قوله تعالى مريضا للمريض حالتان إحداهما الا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا والثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل قال ابن سيرين متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض؟ صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر وان لم تدع إلى الفطر ضرورة قال طريف بن تمام العطاردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال إنه وجعت أسبوعي هذه وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تمابية أو يخاف تزيدة صح له الفطر قال ابن عطية وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المر ويبلغ به وقال ابن خويز منداد واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة هو خوف التلف من الصيان وقال مرة شدة المرض والزيادة فيه والمشقه الفادحة وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى ظاهر لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام وقال الحسن إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر وقاله النخعي وقالت فرقة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر وما تحتمل الضرورة معه لم يفطر وهذا قول الشافعي يرحمه الله ورأيي أن قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب قال البخاري اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم فقال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة وعن ابن جريج قال قلت لعطاء من اي المرض افطر قال من اي مرض كان كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا وقال ابو حنيفه اذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم ان لم يفطر ان تزداد عينه وجعا او حماه شده افطر المسألة الثانية قوله تعالى او على سفر اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد اجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري اما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والاجازه والقول بالجواز أرجح وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع والقول بالمنع أرجح قاله ابن عطيه ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة واختلف العلماء في قدر ذلك فقال مالك يوم وليلة ثم رجع فقال ثمانية وأربعون ميلا قال ابن خويز منداد وهو ظاهر مذهبه وقال مره اثنان واربعون ميلا وقال مره سته وثلاثون ميلا وقال مره مسيره يوم وليله وروي عنه يومان وهو قول الشافعي وفصل مره بين البر والبحر فقال في البحر مسيرة يوم وليلة وفي البر ثمانية وأربعون ميلا وفي المذهب ثلاثون ميلا وفي غير المذهب ثلاثة أميال وقال ابن عمرو وابن عباس والثوري الفطر في سفر ثلاثة أيام حكاه ابن عطية والذي في البخاري وكان ابن عمر وابن عباس يفتران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخة المسألة الثالثة يا إخواني اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض والمقيم لا يفتقر إلى عمل لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترق ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج فإن افطر فقال ابن حبيب إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه وحسبه أن ينجو إن سافر وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه قضاء يوم لأنه متأول في فطره وقال أشهب ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر وقال سحنون عليه الكفارة سافر أو لم يسافر وهو بمنزلة المرأة تقول غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال ليس مثل المرأة لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيضه ورايي أن قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين مع الاختلاف ثم إنه مقتضى قوله تعالى أو على سفر وقال أبو عمر هذا أصح اقاويلهم في هذه المسألة لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متاول ولو كان الأكل معانيه في السفر يوجب عليه الكفاره لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى وقد روى الدار قطني قال عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحل رح الدابه ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقلت له سنة قال نعم وروى عن أنس أيضا قال قال لي أبو موسى ألم أن بأنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائما فإذا خرجت فخرج مفطرا وإذا دخلت فدخل مفطرا وقال الحسن البصري يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت وقال إسحاق لا بل حين يضع رجله في الرحل قال ابن المنذر قول أحمد صحيح لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتن إنه يفطر بقية يومه وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر وقال الطائفة لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واختلفوا ان فعل فكلهم قال يقضي ولا يكفر قال مالك لأن السفر عذر طار فكان كالمرض يطرأ عليه وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر وهو قول ابن كنانة والمخزومي وحكاه الباجي عن الشافعي واختاره ابن العربي وقال به وقال لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض، لأن المرض يبيح له الفطر والحيض يحرم عليها الصوم أما السفر فلا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته وقال أبو عمر وليس هذا بشيء لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة وأما قولهم لا يفطر فإنما ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه